اللهم اهدنا فيمن <تصفيق> ه د ا شركه الهدى ما شركه د ع و ا ه غير ربحيه ذات م ه م و ن ا ل ح م د ح ت فرضى. ا ل ك ل ف ي ل ه د ك و محمد ص ا ت النابلسي موسوعه قدمنا م وما ا أخرنا أ النابلسي وما وما ا أ ن للعلوم ؤ خ ر ل الاسلاميه إ ه إ ل أنت ب ن إننا ك كنا ن ل Thank you. ولا تجعل الدنيا أكبر ه م ن ا و ل ا م س و ع ل م ن ا و ل ا لما ن ا ر ل س ي للعلوم ا ن د س هي قرارنا ب ح ك الاسلاميه ر ح م ي ن اللهم لا ت ب ل 何